الدرس الرابع والعشرون في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله ويليه الدرس التاسع عشر في شرح الكتاب السادس وهو قرة, الحي... قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعينية رحمه الله تعالى فقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف رحمه الله سؤال كيف صفة الموقف من الكتاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحسن الله وليكم قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى سؤال كيف صفة الموقف من الكتاب جواب قال الله تعالى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 لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء الايات وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من أذن له الا من اذن له الرحمن وقال صوابا الايات وقال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر فعظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع الآيات وقال تعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة الآيات وقال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان الايات وغير ذلك كثير اورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر من الاسئله المنتظمه تحت ركن الايمان باليوم الاخر وهذا السؤال عن كيفيه صفه الموقف من الكتاب ولم يستفتح رحمه الله تعالى ذلك ببيان المقصود بالموقف فإن تصور أحكام الأشياء مبني على تصورها هي اولا والموقف شرعا هو مقام العباد يوم القيامة قبل الحساب مقام العباد يوم القيامة قبل الحساب فهو الموضع الذي يقيم فيه الناس منتظرين الحساب من الله سبحانه وتعالى والموقف بمعنى الإقامة هو المعروف عند العرب في لسانهم ومن التراكيب الأعجمية في الشائعة اليوم قولهم موقف كذا وكذا إزاء كذا وكذا كقولهم موقف المسلم من الفتن فإن هذه الكلمة لا تقع بمعنى يصلح لهذا المقام عند العرب ويريدون به ما ينبغي أن يكون عليه العبد أمام الفتن وهذه العبارة لا تؤدي هذا المقصود. فهي من التركيب الأعجمية التي شاعت في عناوين المحاضرات والكتب وانما تبدل بمثل القول الواجب على المسلم عند الفتن او ما ينبغي للعبد عند الفتن ونحو ذلك فمن التعابير اللاحقه بهذا فيما سلف قولهم موقف المسلم ازاء كذا وكذا ويجب على العبد ان يكون له موقف فان الوقوف عدم الحركه ولا يدل على القيام بشيء وهذا لا يصلح مناسبا لما أرادوه من معنى وإنما الصالح له إذا كان بمعنى الإقامة والانقطاع إلى الموضع هذا هو المراد في مثل هذا المحل فإن الناس يقيمون يوم القيامة منتظرين الحساب من الله عز وجل فالموقف متقدم الحساب فذكر المصنف رحمه الله تعالى دلائله من الكتاب تنبيها إلى أن إثبات الموقف وهو مقام العباد يوم القيامة قبل الهساب ثابت بدلائل الوحي من القرآن والسنة واستفتح ذلك بذكر آي من القرآن دالة عليه فذكر قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار أي ترتفع فيه الأبصار وتجحد فلا يرتد طرفها فان شخوص البصر هو ارساله دون انقطاعه فاذا صار الانسان جاحظ العينين لا يرتد طرفه اي لا يحرك عينه سمي شاخص البصر وهم في تلك الحال على ما وصفهم الله مقنعي رؤوسهم اي مسرعين فان الاطاعه هو الاسراع كما قال تعالى مهطعين إلى الداع أي مستعين إلى الداع الذي يدعوهم مقنع رؤوسهم أي رافع رؤوسهم ينتظرون ماذا يكون بينهم لا يرتد إليهم طرفهم أي من شغلهم برفع أبصارهم لا يرتد لا يرجع إليهم بصرهم بالنظر في أنفسهم أو فيما حولهم فالأبصارهم شاحصة من هول الموقف تنتظر ما يفصل فيه بين الناس وافئدتهم هواه اي خاليه فارغه لشده الهول الذي هم فيه فكان افئدتهم خلت من كل شيء تنتظر ما يفصل فيه بينها ثم اورد قول الله سبحانه وتعالى ويقوم ويوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا فلا كلام حينئذ الا بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا الاستثناء في قوله تعالى الا من ادن الله الرحمن اي ان يتكلم فيقول صوابا يفسر به الايات اللواتي نفي فيها الكلام كما في قوله تعالى وخاشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا فان الهمس في قول كثير من المفسرين من الصحابه والتابعين هو صوت وطئ أقدامهم على الأرض فلا كلام حينئذ إلا صوت وطئ أقدامهم إذا انتقلوا عليها إلى الأرض وقال بعض المفسرين إلا همس يعني إلا صوتا خفيا وحينئذ إذا قيل بأنه الصوت الخفي قيل إنه صوت خفي يأذن الله سبحانه وتعالى به فيكون هذا جمعا بين هذين النوعين من الآيات التي فيها نفي الكلام وإثباته يوم القيامه ثم اورد قول الله عز وجل وان يوم الازفه وهو من اسماء يوم القيامه سمي بذلك للتنبيه الى اقترابها فانه يقال ازف الشيء اذا اقترب والقيامة ازفه بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ايوقفت الساعه وينشق القمر وقال اتى امر الله فلا تستعجلوه وهي ايضا اذفه معجله بما يعجل فيها من الجزاء فان الجنه تزلف واذفت الجنه للمتقين والنار ايضا تزلف اي تقرب وتعد لاهلها فلاجئ ما يكون فيها من التعجيل والتقريب سميت يوم الاذفه وبين الله سبحانه وتعالى حال الخلق فيها فقال اذ القلوب لدى الحناجر اي بلغت القلوب الحناجر كما قال الله عز وجل في وصفها في موضع آخر من القرآن وبلغت القلوب الحناجر وليس المعنى أنها انتقلت من مواضعها حتى صارت في الحناجر ولكن المراد الإشارة إلى حال الهلع الشديد فإن الإنسان إذا أصابه هلع شديد في الدنيا يرتجف قلبه حتى يرى ارتجافه قد بلغ حنجرته فهذا أمر معروف في أحوال الهلع يشار به إلى شدة الخوف والهلع التي تعتل الإنسان حتى يبلغ قلبه حنجرته ثم قال الله عز وجل كاظمين أي ساكتين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ثم أورد فيها قول الله عز وجل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وهذه الآية أصل في تقدير المدة التي يقيم الناس فيها في الموقف فإنهم يقيمون فيها هذه المدة خمسين ألف سنة وفي صحيح مسلم التصريح بذلك في حديث طويل عن ابي هريره رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يقضى فيه بين العباد فعشر إلى أن القضاء الذي يكون ذلك اليوم مدته خمسين ألف سنة ثم أورد قول الله عز وجل سنفرغ لكم ايها الثقلان وهو اسم للجن والإنس وهذا ميعاد لهم أن الله عز وجل سيفرغ لهم بحسابهم في الموقف الذي يجمعهم فيه ينتظرون حساب الله عز وجل نعم <صفح> احسن <صفح> <صفح> الله ليكم سؤال كيف صفة الموقف من السنة جواب فيها أحاديث كثيرة منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس رب العالمين قال يوم أخذهم قال يوم أخذهم في رشحه إلى انصاف قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصافه إليه صلى الله يعني في عرقه زنا ومعنى يعني بفتح أوله وثانيه وكذلك المعنى عرقه نعم. يقوم أحدهم في رشح في رشحه إلى عنصاف أذنيه رشحه عرقه يعني وزنا ومعنى حسن, حسن الله منك. نعم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويجمون حتى يبلغ آدانهم وهذه في الصحيح وغيرها كثير أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر من الأسئلة المتعلقة بيوم القيامة لاحق بما قبله فهو سؤال عن كيفية صفة الموقف لكن بالنظر إلى الوالد في السنة ثم أجاب عنه بقوله فيها أحاديث كثيرة أي في صفة الموقف أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه يعني في عرقه إلى أنصاف كذنيه وهذا العرق ناشئ من اقتراب الشمس منهم فإن الشمس تقرب منهم حتى تكون ميلا اي على بعد ميل والميل هو ميل المسافة لأن اسم الميل إذا اطلق في معهود الخطاب في العرف النبوي وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم إنما يريدون به ميل المسافة فلشدة قرب الشمس منهم يشتد الحر عليهم حتى يعرقوا بعرق عظيم يكون فيهم من يكون رشحه إلى أنصاف أدنيه وفيهم من يقل ذلك كما جاء في الصحيح فمنهم من يبلغ كعبيه ومنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من يبلغ حقويه وهو مجمع عظم فخذه الذي يقرب من بطنه ومنهم من يكون إلى انصاف أذنيه ومنهم من يلجمه العرق الجاما فالناس متفاوتون في مقادرهم من العرب والرواية الأخرى في الصحيح يعرق الناس وهي حديث أبي هريرة يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا توهم بعض المتكلمين في معاني الحديث أن هذه الرواية تخالف الرواية الأخرى لأنهم فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ان العرق يرتفع فوق الارض سبعين ذراعا فيكونون, في فيكونون في بحر من العرق فعند ذلك كيف يستوي ان يكون حال بعضهم في كعبيه وبعضهم الى ركبتيه الى اخر هذه الاوضاع واجابوا عن ذلك بان هذا من اختلاف الاحوال فيكون في جهه غامرا للناس ويكون في جهه على خلاف ذلك وكل ذلك من الغلط في فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا فإن هذه الكلمة وردت في أحاديث عدة وهي كلمة يذهب في الأرض أن ينزل ويغوص في الأرض فهي محمولة في هذا الحديث على المعنى على هذا المعنى فينزل عرقهم ويمتد في الأرض سبعين ذراعا بمنزلة المطر النازل من السماء إذا كثر فإن المطر ينزل في الأرض على حسب كثرته فإذا كان كثيرا نزل إلى متر وإذا كان أكثر نزل إلى مترين وربما بلغ أكثر من ذلك فنزل أكثر في الأرض أكثر من ذلك فذلك العرق عرق عظيم لشدته وكرب الناس به ينزل في باطن الأرض ويغوش سبعين ذراعا فيكون العرق الموصوف حينئذ نوعان أحدهما عرق فوق الأرض والآخر عرق تحت الأرض فاما العرق الذي تحت الارض فمنتهاه الى سبعين ذراعا واما العرق الذي فوق الارض فانه يختلف باختلاف احوال الناس فمنهم من يبلغ كعبيه ومنهم من يبلغ حكبتيه ومنهم من يبلغ حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجاما وفي هذا جمع بين الاحاديث وفهم لها وفق اللسان العربي والمعهود من الخطاب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم سؤال كيف صفه العرض والحساب من الكتاب قال الجواب قال الله قال تعالى يومئذ تشهدون لا تخفى منكم خافية الايات وقال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره الايات وقال تعالى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 ووقع القول عليهم بلا ظلم فهم لا وقال تعالى يومئذ يصدر الناس اشتاقا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وقال تعالى فَوَرَبِّكَ مَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال تعالى وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ الآيات وغيرها أورد المسنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بمقام آخر من مقاماته الإيمان باليوم الآخر وهو متعلق بالعرض والحساب فقال كيف صفه العرض والحساب من الكتاب ولم يفسح رحمه الله تعالى عن حقيقة العرض والحساب والصلة بينهما والصلة بين هاتين الكلمتين أن العرض بعض الحساب فإن الحساب أعم فيكون العطف المذكور في هذه الجملة من عطف العام على الخاص فالعام هو الحساب والعرض فرد من أفراده وتقدم أن الحساب شرعا هو عندكم اختبار يوم ثلاثة خمسة كما رجعت إلى الآن أعمال العبد متى يوم القيامة عد أعمال العبد يوم القيامة عد اعمال العبد يوم القيامه وهو نوعان احدهما ايش نعم وهو ثم أحسن احدهما الحساب اليسير وهو تقرير الله للعبد لا دنو به مع العفو عنه ويسمى إيش العرض ويسمى العرض والآخر الحساب العسير وهو مناقشة الحساب مناقشة العبد مناقشة العبد واستقصاء أعماله عليه مناقشة العبد واستقصاء أعماله عليه وحينئذ فيكون العرض بعض بعض الحساب ويتجلى من ذلك معنى قولنا إن العطفها هنا من عطف العام على الخاص أورد المصنف رحمه الله تعالى في بيان حقيقتهما آية من الكتاب منها قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية أي لا يغيب منكم شيء ابدا وهنا إشكال وهي أن الله سبحانه وتعالى قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية مع أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من قبل خافية فما وجه تخصيص عدم الخفاء بذلك اليوم فهمت الإشكال هل يخفى على الله شيء لا أولاك الشعر يقول فلا تظن أن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى وهو بيخفى ولا أن ما يخفى عنه يغيب والله الناس يقول يخفى عنه يغيب الله لا يخفى عنه شيء لكن يخفى عنه يغيب فالله لا يخفى عنه شيء فما معنى قوله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ما الجواب؟ أعمل أذهانكم يا اخوان لازم الواحد يفكر في المشكلات هذه هذه رياضة ذهنية مثل الرياضة البدنية وهي أهم منها نعم، هه؟ هذا سجواب إنه سهل يعني، يعني لا تفيدوا تقييدا ولا تفيدوا معناجديدا. إذا ما معنى إذا يوم إذن تعرضون فأنت مغني يقول لا تخفوا منكم خافين. لكن لماذا قال يوم إذن تعرضون لا تخفوا منكم خافين؟ نعم نعم. هه؟ خفاء هل كخفاء الله في الدنيا؟ كيف يظهر الله عز وجل اعمال عباد بعضهم لبعض قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يعني نعم. طيب ها ها على كل الناس قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لأن الإنسان في الدنيا إذا فارق العمل أمكنه جحده فينكر أنه قد عمله ولكن يوم القيامة لا يمكنه جحده لماذا؟ لأنه يظهر له كما قال الله عز وجل في آية سورة الزلزلة قال يروا أعمالها فلا يمكن أن يقول أنا ما فعلت لأنه يرى هذا العمل اما في الدنيا فانه لا يرى هذا العمل هذا وجه معنى قوله تعالى وما إذن تعرضون لا تحصون الخافية اي لا يمكن اي لا يمكنكم دعوى جقودها وانها خافية عنكم لا تعلمون بها بعد ان فعلتموها ثم اورد قول الله سبحانه وتعالى وعرضوا على ربك صفا لا قضى كما خلقناكم اول مره يعني انكم تاتون الله سبحانه وتعالى كما خلقكم ليس مع المرء شيء لا من مال ولا ولد ولا غيره كما قال تعالى وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ثم اورد قول الله عز وجل ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا يعني ان الله عز وجل يحشر من كل امه من كذب من تلك الامه فهم يكونون فوجا يعني جمعا كثيرا فهم يوزعون اي يدفعون ويجمع اولهم على اخرهم ثم قال الله سبحانه وتعالى في بيان ما يكونون عليه قال ووقع القول عليهم بما ظلموا اي حقت عليهم كلمه العذاب فهم لا ينطقون ومعنى النطق المنفي هنا النطق بحجه لانه ثبت في ايات اخرى ايضا انهم يتكلمون فالجمع بينهما بان النطق المنفي عنهم النطق الذي يدلون فيه بحجه ولذلك قال الله عز وجل في نفسه هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وهذا يبين معنى النطق الممنوع عنهم وهو النطق الذي يدرون فيه بحجه توجب عذرهم ثم قال وقال تعالى يومئذ يصبر الناس اشتاتا اي اوزاعا متفرقين ليروا اعمالهم اي تظهر لهم اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره والضمير عائد إلى يرى ماذا العمل ونبهنا وجزاء العمل انه يرى العمل ويرى جزاء العمل ثم أورد قول الله عز وجل ربك أن نسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون يعني في محاسبتهم وقالوا تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون يعني محاسبون نعم أسأل الله عليكم سؤال كيف صفة ذلك من السنة جواب فيه أحاديث كثيرة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب قالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرب وقال صلى الله عليه وسلم جاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا اكنت تفتدي به فيقول نعم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 أعملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها, لك وأنا أغفرها لك اليوم وغير ذلك من الأحاديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالعرض والحساب لكنه بالنظر إلى الوارد في كيفيته من جهة السنة فقال كيف صفد ذلك من السنة ثم أجاب عنه بقوله فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر عدة أحاديث منها حديث عائشة في الصحيحين من نقش الحساب عذب الحديث وفيه بيان الفرق بين الحساب العسير والحساب اليسير وأن الحساب اليسير مختص باسم العرض ثم ذكر بعد ذلك حديثا آخر عن أنس رضي الله عنه في الصحيحين وفيه ما يقع يوم القيامة من مناقشة الله سبحانه وتعالى للكفار على أعمالهم وتبكيتهم عليها وتقريعهم على سوء صنيعتهم فيها ومنه قوله تعالى له أرأيت لو كان لك من الأرض ذهبا اكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال قد سئلت ما هو, أيصر ما هو أيصر من ذلك وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون قد سئلت ما هو أيصر من ذلك وفي رواية فقد سالتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك هذا دل على وقوع تبكيه الله عز وجل وتقريعه للكافرين والظالمين على أعمالهم ثم ذكر حديث علي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين أيضا أو عند البخاري وحده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند البخاري وحده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان أي أحد يعرب عن معنى اللفظ فإن الترجمة هو الإعراب عن لفظ بلغة أخرى فيتكلم بكلمة ويبين هذا الكلام, هذا الكلام بلغة أخرى كما ذكر محسن المساوي رحمه الله تعالى في شرحه على منظومة الزمزم في علوم القرآن بيتا لطيفا فقال تفسير لغة بلغة تفسير لغة بلغة هو الذي يدعونه بالترجمة أو لفظة قريبة تنظر في هذا الكتاب المذكور ثم إن هذا الحديث وقع فيه عند البخاري في رواية الكشميهني ليس بينه وبينه وبين وبينه ترجمان ولا حاجب ثم قال فينظر ايمن منه يعني عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر اشم منه فلا يرى إلا ما قدم يعني من عمله وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه لأن النار تكون حائلا بين الناس وبين الوصول الى الجنه فان الناس لا يصلون الى الجنه الا بجوازه النار ويجوزونها على الجسر المنصوب على متنها وهو الصراط فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبة. ثم ذكر حديثا آخر في الصحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال يدن أحدكم يعني المؤمنين من ربه يعني يقرب حتى يضع كنفه عليه أي ستره عليه فسره به عبد الله بن مبارك وغيره فيسره الله عز وجل فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول علمت, علمت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول قرره يعني يثبت عليه أعماله ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيستر الله عز وجل على عبده في الدنيا والآخرة وقال الله سبحانه وتعالى إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم مستعملا لفظ المغفرة دون لفظ الستر في الآخرة فإنه لم يقل إني سترت عليك في الدنيا وأسترها عليك في الآخرة لأن المغفرة أبلغ من الستر فإن المغفرة فيها إخفاء الذنب مع التأمين من أثره وضرره فيها إخفاء الذنب مع التأمين من أثره وضرره فإن الغفر أصله التغطية فالله عز وجل يستر بالمغفرة ذنب العبد ثم يقيه ضرره وشرره الناشئة عنه فيكون أبلغ من المغفئ وأبلغ من مجرد السد عليه فهو ستر وزيادة وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق